وأقسم بالبيت الذي تعمره الملائكة في السماء بعبادة الله والسقف المرفوع وأقسم بالسماء المرفوعة التي هي سقف الأرض والبحر المسجور وأقسم بالبحر المملوء ماء إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك أيها الرسول لواقع لا محالة على الكافرين ما له من دافع ليس له من دافع يدفعه عنهم ويمنعهم من وقوعه بهم يوم تمور السماء مورا يوم تتحرك السماء تحركا وتضطرب إيذانا بالقيامة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 ويقال توبيخا لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون عندما تخوفكم رسلكم منها أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا الذي عاينتموه من العذاب أم أنتم لا تعينونه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 فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم يتفكهون بما أعطاهم الله من لدائر المآكل والمشرب والمنكح ووقاهم ربهم سبحانه عذاب الجحيم ففازوا بحصول مطلوبهم من الملذات وبوقايتهم من المكدرات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 الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين والذين آمنوا واتبعتهم أولادهم في الإيمان الحقنا بهم أولادهم لتقرأ عينهم بهم ولو لم يبلغوا أعمالهم وما نقصناهم شيئا من ثواب اعمالهم كل انسان محبوس بما كسبه من عمل سيء لا يحمل عنه غيره من عمله شيئا وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون وامددنا اهل الجنه هؤلاء بصنوف من الفاكهه وامددناهم بكل ما اشتهوهم من لحم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 ويدور عليهم غلمان سخير لخدمتهم كانهم في صفاء بشرتهم وبياضها لؤلؤ محفوظ في أصدافه وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعض أهل الجنة على بعض يسأل بعضهم بعضا عن حالهم في الدنيا قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين سيجيبونهم إنا كنا في الدنيا بين أهلنا خائفين من عذاب الله فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا بالهداية إلى الإسلام ووقانا العذاب البالغ في الحرارة إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إنا كنا في حياتنا الدنيا نعبده وندعوه أن يقينا النار إنه هو المحسن الصادق في وعده لعباده الرحيم بهم ومن بره ورحمته بنا أن هدانا للإيمان وأدخلنا الجنة وأبعدنا عن النار فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون فذكر ايها الرسول بالقران فلست بما انعم الله عليك به من الايمان والعقل بكاهن لك راي من الجن ولست بمجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم يقول هؤلاء المكذبون إن محمدا ليس رسولا بل هو شاعر ننتظر به أن يتخطفه الموت فنستريح منه قل تربصوا فإني معكم مِنَ المتربصين قل لهم أيها الرسول انتظروا موتي وانا انتظر ما يحل بكم من عذاب بسبب تكذيبكم ايي ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون بل أتأمرهم عقولهم بقولهم انه كاهن ومجنون فيجمعون بين ما لا يجتمع في شخص بل هم قوم متجاوزون للحدود فلا يرجعون إلى شرع عقل أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون أم يقولون إن محمدا اختلق هذا القرآن ولم يوحى إليه به لم يختلق بل هم يستكبرون عن الإيمان به فيقولون اختلقه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 لا يمكن وجود مخلوق دون خالق ولا مخلوق يخلق فلما لا يعبدون خالقهم أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أن الله هو خالقهم إذ لو ايقنوا ذلك لوحدوه ولا آمنوا برسوله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 فالذين كفروا بالله وبرسوله هم المنكور بهم لا أنت أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون أم لهم معبود بحق غير الله تنزه الله وتقدس عما ينسبونه إليه من الشريك كل ما تقدم لم يكن ولا يتصور بحال وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ وَإِن يَرَوْا قِطْعًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطَةً يَقُولُوا عَنْهَا هَذَا سَحَابٌ مُتَرَاكِمٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ كَالْعَادَةِ فَلَا يَتَعَظَّنَ وَلَا يُؤْمِنُونَ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فاتركهم أيها الرسول في عنادهم وجحودهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يعذبون وهو يوم القيامة يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون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 وصل صلاة الفجر حين إذ بار النجوم بافولها بضوء النهار